Bye. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العقال صلوات الله تغشى أشرف الرسل العقال وتعوهم الآن جمعا وتعوهم أم الألجة معاني ما بدأ نور القواتي أقبل السعد علينا والهنى من كل جاهل فلنا البشرى بساعدل جاءنا من خير واهل يا جمالك التجلى بالمشارق والمغارق مرحبا للا للا أهلا وسهلا للا للا مرحبًا للا للا أهلا وسهلا للا خير الحبائ مرحبا أهلاً بشمس خفيات فيها الكواكب مرحبا أهلاً بشمس قد محات كل الغاياه يا شريف الأصل نذنى بك في كل النعوة ألت ما ألقى كل عاصل ألت ما ألقى كل عاصل ألت ما هو كل تمام جئت من أصل اوصيل حل في اعلى الذوا من قصاين ولوان باد خير مجد من غالي وعتلى مجدك فخراني Fi Rafi'at al-Mar'at, la Baril ala fi sururin, la Baril ala fi sururin, فالكان يوم وجوده وهروم الله فينا عجر الله بشوشتنا بالعنطوض والاماني والله جل شربنا من صنفنا bikanni min a'alla ma shara 'ala amdan falyuwwa bil 'ala amdan jalla an yuhsihi قد حنا من موالين، يا كريم يا رحيمان جدوع على الجل من تواجه نحو بابي؟ ما رجع لحم ذاك الخالي، وغفر غفر ذنب على ما بدين، وغفر غفر ذنب على ما قد أتى نحوك تاع.